وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 خرجتم لا نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لا ننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرج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 كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْخَانِ إِذْ قَالَا لِلْإِنْسَانِ Allahu Rabbi al-'Alamin. Fakan akibatهما أنهما في النار <سؤال> خالدين <سؤال> فيها، وذالك جزاء الظالمين. Ya. اتْلِ غَادِ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ